ختاما نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال كما يسرنا التواصل ومتابعة أعمالنا على صفحتنا على الفيسبوك الغالين وتقبلوا خالص تحياتنا